يما يا للاي يما يا للاي من واللي شفته واللي لسه بشوفه قل la يفرحيت بالكل الاتجاه انت بس نعيش مين اون ولاش كحالي مهما يبعدنا الطريق رجعي يا قلبي لحب غالي حتى لو فاتت سنين مصرنا يوم نباس وعال بلاد الله لخال الله مشيت والشوق يرجعني ومهمة بلدي نسو بالبلد ما فيش غير بلدي بتعاني وأه من غربة بين اهلي ما فيش ولا غير هي وجعني مفيش ولا غير هي وجعني تقبلتي يا صاحبي نسو M'hi es el balet i bitzany. Oh! Colla naf mishwar 歡迎